ان الله كان بما تحملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم لا مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اُدْعُوهُمْ لِآبَاءِهِمْ اقسط عند الله فئن لم تعلموا ابا او فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطات به ولكن ما تعمدت قلوبكم